مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى حَظَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ فمنهم ام كبوا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجز الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء أَوْ يَتُبَعَ عَلَيْهِمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ بِقِصَرِهِمْ وَيُعَذِّبَنَّ الْمُتَنَكِّبِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُبَعَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَددَّ اللََُّّذينَكَخَغُ بِغَيظِهِم لَمْ يَنَُ خَيرَ وَرَددَّم اللُ إَّذينَكَكَغوا بِغَيظِهِلَم يَآانوا خَيرَ وَكَثَ اللَّ لِمُؤ وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم وأنزل الذين ظاهروهم كِ كَابِم فَيَافْرهِم وَقَلَبَ فيِي قُدوبِهِ وَقَدفَ فيِي قُدوبِهِمُ في الرُعبَّ فَرِي قَ تَقُتُلونَ وَتَ سعونَ فَلق وَقَدتَ فيِي قُدوبِهِمُ الرُعَ فَلِي قَن وَأَوْرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَارَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ وَأَرۡضًا لَّمۡ تَطَؤُوهَا وَأَوْرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَارَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ وَأَرۡضًا لَّمۡ وكان الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قل لأزواهك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين يا أيها النبي قل لأزواهك إن كنتن تردن الحياة الدنيا ذريا وجين فاتعاين فتعاين امتع كن واسرح كن سراحا جميلا فتعاين امتع كن واسرح كن سراحا جميلا وَإِن كُ تُ تُرِذَن اللهَّه وَرَسُهُ وَدارَ آخَِ وَإِكُ تَُّ تُرِدَنَ اللَّ وَرسُلَبُ وَدار آاخَِ وَالدارَ آآخَِةَ الله فَإِن اللهَّه عدَِِّمُح ثنائيات من كن اجرا عظيما والدار الاخره فان الله وعد المحسنات من كن اجرا عظيما يا نساء ان نبي من ياتي من فاحشه مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يا نساء النبي من يأتي من كل مبساحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله وكان ذلك على الله يكيرا